اتخذوا أي منهم جنة عَن فقدوا عن سبيل الله إنهم ساء أما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم تفروا فق بع على قلوبهم على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأيْتَهُمْ تُعجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُوبٌ مُسَنَّدَهُ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُ اللَّهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ أَنَّا يُحْفَكُونَ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 يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها وَلِلَّهِ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفعل ذلك فاناؤك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول فيقول لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق واكل من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون